أَلَمْ تر إِلَى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون. أَلَمْ تنظر أَيُّهَا النبي إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة، وما دلت عليه؟ من نبوته يدعون الى الرجوع الى كتاب الله التوراه ليصل بينهم فيما اختلف فيه ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه اذ لم يوافق اهواءهم وكان الاولى بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه وهذا من تلون اليهود ومخالفتهم لأنبيائهم ولما أنزله الله تعالى على انبيائهم فهم يدعون ولكنهم لا يطبقون ثم بين ربنا السبب في هذا قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يسرون ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا اياما قليلا ثم يدخلون الجنة فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأشاريب والأباطيل فتجرؤوا على الله ودينه وكما مر أن الذنوب تجر إلى الذنوب فهم لما اقترفوا الشرث وافتروا على دين الله ووقعوا في الإثم فإن هذه الاثام يجر بعضها بعضا فقال تعالى محذر عن حال هؤلاء وحال كل عاصم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف يكون حالهم وندمهم سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب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 وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والبيض من الدجاجة وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد إذا أيها الاخوه هذا الدعاء الذي علمنا الله اياه ينبغي أن ندعو به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 وحسن ظن بالله فان الانسان يعطى فافضل الادعيه ما جاء في القران الكريم وما جاء في صحيح السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمنا الله اياه ينبغي ان لا نتركه ولما بين ربنا هذا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير لا تتخذوا ايها المؤمنون الكافرين اولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه الا ان تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسكم فلا حرج ان تتقوا أذاهم باظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع اظمار العداوه لهم ويحذركم الله نفسه ولا تتعرضوا لغضبه وارتكاب المعاصي وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم وهذه الآية الكريمة ربنا لما ذكر أن الملك بيده قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهي عن موالاة الكفار ثم حذر قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني ليس لهم من ولايه الله تعالى شيء إلا أن تتقوا منهم فقاء قد يحصل في بعض الأحيان أن الإنسان يداري ولكن لا يداهن ويحذركم الله نفسه وهذا من رحمته بعباده أنه حذرهم عذابه إذا عصوا وإلى الله المصير أي مصير كل شيء إلى الله ثم قال تعالى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 توفيق الله بالخضوع إلى الله والاستجاب إليه أن الملك لله تعالى فهو المعط المانع، المعز المذل بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فلا يسأل أحد سواه خطورة تولي الكافرين حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا وارحم امه الإسلام كافر اللهم ارحم المسلمين أجمعين في كل زمان ومكان هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته